أئتكم بالحكمة وليُبين لكم وليُبين لكم بعض الذي تختلفون فيه فاتقوا الله وأطيعون إن الله هو ربّي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم ¿verdad? See. You. Oh والذي في السماء I um...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 Yeah. الأليم رب السماء يرجى الناس هذا عذاب ربنا O Lord, I have Yeah, I'm Don't go يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم رحيم إن نشد تتلونا ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم فإنما يحسرناه برسالك لعلهم لعلهم يتذكرون إِيَّاكَ نَسْتَعِينْ ٱهْدِنَا ٱلصِّرَٰطَ ٱلْمُسْتَقِيمَ صِرَٰطَ ٱلَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ ٱلْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا السماوات والأرض للآيات للمؤمنين وفي خلقكم وما يبث من دابتنا آيات لقوم يوقنون واختلاف الليل والنهار يَا كَسْتَهِ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي ان ان عليهم. عليه ولياك أستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أن أنت عليهم وإن المغضوب عليهم ولا آمين. قل هو الله أَحَدٌ الله الصمد لم يجد